بوك تو حميشيم خمسون خمسون بفغيخات أصحية في المسبح في المسبح أيوم حم الجو حار اليوم الجح اليوم الغ غخات خية هل نذهب إلى الماح هل نذهب إلى المسباح تحشك لخ للخ لحوط هل تغب في الذهاب للسبحة هل تغب في الذهبب للسبحة؟ يش لخ مج هل معك من شف هل معك من شف يش لخ بجد ييم هل معك ماور الجلي هل المك ما ررجلي يشخ بجد ييم هل معك ما حريمي؟ هل معك مايو حريمي؟ أتا يدعى لسخوت؟ هل تستطيع السباحة؟ هل تستطيع السباحة؟ أتا يدعى لتسلول؟ هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ أتا يدعى لف لمم؟ هل تستطيع القفزة في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ أي خ نمتزتك خط؟ أين الدش؟ أين الدش؟ هي خ نمتزتحمل تحة؟ أين كابة تغير الملاس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ هيخان نمتت همش كافت؟ أين نظارة السباحة؟ أين نظارة السباحة؟ همايم عموكيم؟ هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ همايم نكييم؟ هل المؤ نظيف هل الماء نظيف حيم خم هل المؤ دف هل الماء داف م انا بررد انا بردان عيم قغم م داي؟ الماء بارد جدا الماء بارد جدا أني يوطي مهمايم سأخرج الآن من الماء سأخرج الآن من الماء كنولة www.book.de למצוא את הטקסט ואת הספרים.